ثم بمشيئة الله عز وجل نتناول بابا جديدا وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وهذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس العقيدة ومع قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم زل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وماكه والأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى تصدر هذا الباب بهذه الآية والسؤال هل هذا الباب يناسب كتاب التوحيد والإجابة نعم يناسب فما هي مناسبة مناسبة أن هذا الباب استمرار في ذكر الشركيات في ذكر الأمور والأفعال التي تكون من قبيل الشرك التي تنافي التوفيد أو تنافي كمال التوفيد لأن الكتاب عن التوفيد وكمال التوفيد والأعمال التي هي من قبل الشرك والتي تذهب بالتوفيد كليا وإما تذهب بكمال التوفيد إذن فالباب هذا يحبثنا عن افعال هي من قبيل الشرك وهي التبرك باي شيء كالشجر والحجر او غير ذلك من الاشياء من قبيل القبور والاماكن غير ذلك ف هذا المثال هو من قبيل الشركات بالمفردات الموجوده في هذا العنوان كلمه التبرك ما معنى التبرك التبرك يعني طلب البركه او رجاء البركة او اعتقاد البركة كل هذه المعاني إما الطلب والرجاء والاعتقاد معا قوله ونحوهما يعني نحو الشجر والحجر يعني ما يشابه ذلك يعني لا يقف الحد عند الشجر والحجر فقط إنما يدخل في هذا الباب ما ليس بحجر أو بشجر مثل بقعة من الأرض مثلا مغارة مثلا قبرا مشهدا أي شيء أخر من الآثار يعظمه الناس يطلبون منه البركة كل هذه لها نفس الحق أما مفردات الآية فقوله تعالى أفرأيتم يعني أخبروا يعني هل رأيتم إذا كنتم رأيتم فأخبروني بما رأيتم أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعت أو أضرت لا تنفع ولا تضر وأما كلمة اللات فاللات هذه على معنين المعنى الأول فيما تقرأ بالتخفيف اللاتة والعزة هذا هو المعنى الأول وبهذه القراءة فهي اسم لصخرة يعرفها الناس وقتها هذه الصخرة صخرة ضيضاء نقش عليها فهذه الصخرة بالطائف كانوا يلتمسون البركة منها وإذا شددت التاء فقرئت اللاتاء اللات اسم من اللاتاء يلدت فهو اللاتاء مش تشديد هو رجل صالح كان يلدت السويق يعني العجين للح... للحجيج يلوك العجيب ويخ... ويخبره لهم خدمة للحجيج فلما مات هذا الرجل الصالح بنوا له قبر ليتذكروا ثم بعد ذلك عبدوه هذا القبر هذا معنى كلمة إلاك إلاك بالتخليف أو لاك بالتشديد لتا ولتا لتا فمنها اسم الفعل اللات العزة شجرة شجرة سمر بنوا حولها وكانوا يقدسونها جعلوا لها أستار يعني شجرة جعلوا لها أستار وبنوا حولها بناية في مكان بين مكة والطائف أما منات فهذا اسم صنم صنم لمرأة بمكان في شم المشلل بين مكة والمدينة كل هذه أشياء كانوا يعبدونها يلتمسون منها البركة وعند قوله تعالى عن منات الثالثة الأسرة يعني هذا من ذا بالذن حيث أخرها بالذكر فيقال الثالثة الأخرى يعني متأخرة الوضيعة المقدار يعني الأقل شأنا قولوا تعالى ألكم الذكر وله الأنفى ألكم الذكر يعني هل تجعلون لكم ما تحبون من الذكور وله الانثى اتجعلون لله الاناث التي لا تحبونها انتم فتمسكونها الى الله عز وجل لانهم كانوا ينسبون الى الله عز وجل الملائكه ويقولون الملائكه سبناسهم قول تعالى تلك اذا قسمة ضيزه ضيزه يعني هذا جور ضيزه يعني برطلة وجور وظلم أن تمسكون لله ما تكرهونه تمسكون لانفسكم ما تحبون الله تعالى لا ينسب له هذا ولا ذاك لكن هو فعلهم الخبيث قولوا إن هي إلا أسماء كلمة أسماء مجرد يعني مجرد تسمير أنتم تسمونها من تلقاء أنفسكم ما, ما أنزل الأرض من سلطان يعني السلطان يعني الفجة والبرهان يعني المطلوب أن تأتوا ببرهان ولليل على ما تقولون من عند الله عز وجل الله عز وجل ما أنزل لكم دليلا لا تستطيعون تقولوا قال الله وقال رسوله حتى قولوا إن يتبعون يعني ما يتبعون يعني ليس لهم مستملة إلا ظن لا دليل أولا مستملة عليه الظن هنا يعني قسم الظن بآبائهم يعني ورثوا هذا من الآباء دون مناقشة لأنهم كانوا يحصلون الظلم بكل ما جاء من الآباء فلا يناقشون شيئا وماته الأنفس يعني حفظ النفس وميلها إلى الرئاسة كان يدفعهم إلى ذلك ولقد جاءهم من ربهم الهدى الهدى يعني هنا برسال الرسل بالحجة الهدى يعني الدليل الذي جاء من الرسالة الذي يبين للناس الهدى يعني البيان والبيان جاء من الرسالات ما معنى الاية اجمالا الله سبحانه وتعالى يحاجز المشركين فيما يعبدون هذه الافعال التي لا تعقل فهم يعبدون ما لا يعقل <تصفيق> حتى ما يعملونه مبارا أحجار أو أشيار أو ذلك من الجمادات حتى هذه لا تعقل وذلك فعلهم نفسه غير معقول فسمى الله عز وجل لهم هذه المعبودات الثلاثة التي كانوا يعبدونها ويصنعون لها أصماما فقل الله عز وجل لهم ماذا أجبت أو نفعت هذه الأصنام فالله عز وجل يوبخهم على جورهم وعلى القسمة التي قسموها بينها بينهم وبينهم سبحانا فينزيون أنفسهم عن تبني الإناث وينسبونها إلى الله عز وجل فنحن يطلب الله عز وجل منهم الدليل والبرهان على صحة ما يفعلون وما يعبدون من هذه الأصناع ويبين الله تعالى لهم أن الدافع إلى ذلك هو الظن الظن بالآباء والأجداد ورفوا هذا بحسن ظن ورغبة نفس لكن لا حجة ولا دليل فالحجة والدليل فيما جاءت به الرسل وهم ليس عندهم من ذلك شيء هل تناسب هذه الآيات الباب؟ نعم تناسب الباب لأن الباب يتحدث عن أن الشرك التبرق بالأحجار والأشجار وعبادة الأصنام إنما هي اعتقاد ممن يعبدون هذه الأصنام في أن البركة تحصل بعبادتها الاعتقاد فيعظمونها ويدعونها التماسا لهذه البركة إذن هذا يناسب الباب ما الذي نستفيد من هذه الآيات نستفيد أن التبرك للأحجار والأشجار شرك وهذا موضوع الباب وهو عنوانه نستفيد أيضا مشروعية المجادلة والمحجة للطل الشرك وإثبات الترفيض فالقرآن مليء بهذه المحاجات فلا يستنكف المؤمن عن محاجة المشركين لإبطال ما هم عليه فقد حاج إبراهيم عليه السلام قومه وحاج النمرود أيضا وقد حاج موسى عليه السلام فرعون رسل الله تعالى إلى فرعون ليحاجه وحاجه فعلا فهذه المحجة والمجادلة هذه من الأمور المشروعة دل قد تكون من المطلوبة وقد تكون من الواجبة لأنها من باب الدعوة وإحقاق الحق وإبطال الباطل ثالثا الحكم لا يثبت إلا بدليل والدليل هذا معناه ما أنزل الله عز وجل وليس الظن والهوى يظن أنه يصلح أن يكون دليل فما انزل الله عز وجل لابد من التماس الدليل على صحة ما يفعله المتعبد يعني العبادة لابد أن تكون بدليل رابعا الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب لذلك الله صلى الله عن فجة هل عندكم من دليل من كتاب او من سنة وأيضا في هذا الباب حديث هذا الحديث تطبيق مباشر لموضوع الباب الحديث عن أبي ورقد الليسي رضي الله تعالى مقاري فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد لكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات يقول فمررنا بصدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ونحن كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنه السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهدون ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه ومفردات <تصفيق> في هذا الحديث قوله حنين خرجنا مع الله صلى الله حنين حنين هذا وادي المعروف شرقي مكة زعيدا عنها بعشر أميال عشرة أميال أو بضعة عشر أميلا يعني أكثر من عشرة يعني 20-30 أميال أكثر من عشرة أميال هذا الوادي خرج في النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لقتال المشركين في غزوة تغرف بغزوة حنين كان في هذا الوادي قبلة تسمى نوازن فقاتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر عليها قولوا حدثاء عهد بكفر معنى أنهم أسلموا حديثا فكانوا قريب العهد بالكفر معنى أن الأمور في بعض الأحيان لم تكن واضحة عندهم لأنهم لم يتعلموا كثيرا من أحكام الإسلام فقوله يعقفون يعني يعقفون عند هذه السدرة يعني الشجرة يعني يقيمون عندها يعني كانوا إذا خرجوا إلى كتاب بدأوا بهذه الشجرة ف باثوا عندها وأقاموا عندها فيسمى هذا عكوف وكانت الإقامة عندها ليست لمجرد الإقامة إنما للتعظيم والتماس البركة هذه الشجرة بالذات خصفوها لذلك كانوا يتفائلون بها قوله ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة تبركا يلاس لمجرد التعليق فكانوا يقيمون التماسا للبركة وكانوا يعلقون الأسلحة التماسا للبركة وتفاؤلا لتحصيل النصر قوله أنواط يعني ذاته أنواط أنواط جمع نوع وهو مصدر <تصفيق> تسمى به المنوط يعني من يتوب الشيء ثمى أنواط <تصفيق> وتسمى بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح من أجل البركة يعني يعلق بها من السلاح التماسا للبركة قوله أو قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط يعني سألوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد لهم شجرة مثلها يجعلون عندها مقامهم ويضعون عليه أسلحتهم التماساً للبركة يعني يفعلون كما يفعلون المشركون فالنبي السلام قال الله أكبر الله أكبر يعني أجل وأعظم يعني هنا يتعجب يعني ما يقال ذلك معناه يتعجب مما يقولون قولوا السنن السنن تنفق بالضم ضم السين ما تنطق بفتح السين يعني الطرق <تصفيق> السنن بفتح السين او ضمها يعني الطرق الطرق هنا يعني الطرائق التي يسلكها الناس الافعال التي اعتادها الناس ستكون طريقه معتاده بالنسبه لهم قول اسرائيل معروف إسرائيل عليه السلام ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام أبناء خليل الرحمن قوله سنن من كان قبلكم يعني طرقهم وطرائقهم طرق يعني الطريق جمع طريق والطريقة جمعها طرائق الطرائق والطرق طرق طريق الطرائق طريقة فالطرق والطرائق التي كانوا يسلكونها السنن يعني الطرق والثمن يعني الطرائق يعني العادات يعني المناهج ما المعنى الإجمالي لهذا الحديث المعنى الإجمالي كما هو باديم أبو واقل الليثية رضي الله عنه بيخبر أنهم خرجوا إلى وقعة سنة ثنين فلما خرجوا مروا بشجرة المشركون اعتادوا أن يقيموا عندها وأن يضعوا عليها أسلحتهم التماسا للبركة وكفاؤلا بها للنصر فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها يفعلون عندها ما يفعله المشركون عند شجرتهم فالنبي صلى كبر استنكارا وتعظيما لله عز وجل ومن ناحية الأخرى تعجبا مما قالوا وأخبرهم أن هذه المقالة تشبه مقالة بني إسرائيل لموسى عليه السلام لجعلنا إلها كامل لهم آلهة إذا كان الشجرة يلتمثون منها البركة إذن تأليه بهذه الشجرة أبين أن هذا جريان على طريقتهم ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتقى فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من أمور الشرك وتسلك مسالتهم وتتبع مناهجهم وهذا الخبر معناه التحذير خبر هذا معناه التحذير ليس مجرد خبر التحذير بل يقصد منه التحذير هل هذا الحديث ناسب الباب؟ نعم من حيث أنه يتحدث عن التبرق بالأشجار وغيرها وأن هذا الشرك كما بيان نبي صلى الله عليه وسلم وتأليف مع الله عز وجل والباب يتحدث عن بيان أن التبرق بالأحجار والأشجار شرك ما الذي نستفيد من هذا الحديث نستفيد يدف أمور أولها أن تبرق بالأشجار والأحجار وغيرها شرك نستفيد أيضا أن من ترك الباطل والكفر لا يؤمن على قلبه أن تكون هذه العادات لازالت متغللة في هذا القلب ولذلك يحضر عليه أمور احتياطا لأنه من السهل أن تلتبس عليه الأمور وأن يقع في المخالفات العظيمة ثالثا أن عبادة الأصمام هذه كان سببها تعظيم هذه الأصمام ولذلك هم يعكفون ويتبركون يعكفون عنده ويتبركون لها لأنهم يرون أنها عظيمة وأنها تند بالبركة وأنها تعين على النصر أيضا نستفيد أن الإنسان قد يستحسن الشيء ليس بدليل إنما بظن ولذلك ينبغي أن يقف وأن يراجع قال الذي هذا مجرد ظن بسبب يعني الحب لل الأباء والأجداد والأقدمين والثقة بهم أم أن هؤلاء الأقدمين كانوا على دليل ويفعلون عندهم مستند على ذلك من الله عز وجل لابد من مراجعة المورثات أيضا المسلم حينما يسمع شيئاً يصدمه يشرع له أن يكبر أو أن الله ما هذا؟ له أكبر من هذا؟ يبدأ بالتسبيح أو بالتكبير إذا سمع شيئاً يعني يصدمه في دينه أيضاً مما يستفاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوة الشركة في هذه الأمة سيقع فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ويستفد من هذا أيضا أن هذا من أذلة نبوتي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بشقي الذي سيكون فيكون كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم علامة من أعلام النبوة أو علامة من أعلام النبوة لنستفيد أيضا أن التشبه بأهل الجاهلية صاروا كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم من الملل والنحل لا يجوز إلا ما دل عليه الدليل نفترض أنهم يتعلون شيئا يوافق ما عندنا عليه دليل عندنا فنعلم أنهم من الصحيح أو النقايا الصحيحة عندهم في الدين وبالتالي نحن نفعله لوجود الدليل ليس لأن هؤلاء يفعلون فيجوز مشابهتهم ومشاركتهم في ذلك طالما أنه عليه دليل نستفيد أيضا أن الاعتبار نعتبر في الأحكام ليس بما تسمى به هذه الأمور انما بالمعاني التي يراء هذه التسميات فالنبي صلى الله عليه وسلم فينما طالب هؤلاء الشجرة يتبرقون بها كما فعلت بني إسرائيل أو كما تفعل يفعل المشركون فالنبي صلى الله عليه وسلم شابه طلبهم بطلب بني اسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نرد النظر عن انهم سموها شجره او ان بني اسرائيل سموها الههم فليس لاعتبار بهذه التسميات انما الاعتبار بحقيقه الأمر ان هؤلاء طلبوا شجره يتبرصون بها وان بني اسرائيل كانوا يتخذون او طلبوا من موسى عليه السلام الههم يتبرصون به ويعبدونه العبره ليست بالاسم هذه الشجرة وهذا إله وقتل يكون هناك فرق لا ولكن المعنى هو الذي يجمع ما بين الطلبين بهذا ينتهي درس اليوم بل وينتهي الباب كله وإن شاء الله في المرة القادمة مع باب جديد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي أسئلة تتفضلون بها <تصفيق> بارك <تصفيق> الله فيكم وجزاكم خيرين ثانيين يا رب الله خير ونفع, ونفع علينا ووفقكم ان شاء الله عز وجل زي ما كنا kecha tongda توجد أسئلة ننهي اللقاء ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته